وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجهم الى اليوم تم رعنا نتحدث باذن رب العالمين عن فرق المعطلة بداية من الجهميه الى تنوع الفرق الكلاميه وتاثيرها السلبي على واقع الامه الاسلاميه فرق المعطلة يسبق عليها وصف فرق المشبهه وفرق المشبهه يسلق عليها بانها من فرق المعقله والسر في ذلك تقدم في دوره الاصول العقيله في قول شيخ الاسلام تيميه ان كل ممثل معطل وكل معطل ممثل فالممثل عطل الصفه الحقيقيه لله فتمثيله ظائر وتعطيله خفيف والمعطل مثل قبل أن يعطل فالذي حرف أو أول بغير دليل ما السر في تأوينه للصفات السر في ذلك أنه عطل الصفات لا يعتقدها ينكرها ولماذا أنكرها؟ لأنه يعتقد أنه لو أثبتها لله فقد شبه الله بخلقه فجمع بين التشبيه وبين التعطيل وبين التأويل بغير دليل ولذلك أن التحريف بالتأويل أقبح أقبح التحريف بالتأويل أقبح من إيه؟ من التعطيل والتأويل والتكييف والتمثيل لانه ما حرف الا لانه عطل وما عطل الا لانه كيف ومثل والمشبه طبعا عطل الصفه الحقيقيه التي دلت عليها النصوص بتمثيلهم وتشبيههم فهنا في الحديث عن فرقه التعطيل علماء الفرق لما اتكلموا عن المعطلة حسب التعطيل في مذهب الجهميه والمعتزله ولم يدرجوا فيه فرق الأشعرية بل بعضهم اعتقد أن الأشعرية هم أهل السنة والجماعة وأضاف إليهم فرقة الماتريبية والكلابية قالوا بابدون من أهل السنة والجماعة ويمثلوا أهل السنة والجماعة لا أبدا منهجهم هو منهج المعتذبة ما فيش فرق وإنما هي محاولات محاولات يشوشون بها على انهم من مثبته الصفات والامر ليس كذلك بيدخل في ذلك العقائد اللي موجوده في العالم الاسلامي عقيده الاشعريه بيمثلها الازهر وبلاد المغرب العربي عقيده الماتريديه بتنتشر في بلاد الشرق في الهند وباكستان وافغانستان وتركيا وأيضا ممكن نقول كل المسلمين اللي في أوروبا إلا القليل عقيدتهم على حسب انتشار دول العثمانية الدول العثمانية بتمثل مذهب الماترودية وهذه فرقة من فرق المعطلة يعني دولي احنا جمعناهم كلهم كفرق نأتي إلى فرق المعطلة التعطيل يطلق على كل فرق المعطلة جهمية قلت لك هذا جهمية او متجهم نسبه الى مين الجامه صفوان مع ان الجهميه فرقه مستقله يعني نقول على المعتزله جهميه وبنقول على الاشعريه جهميه وبنقول على الكولابيه جهميه وبنقول على المتروديه جهميه وبنقول على الجي البيلجوريه جهمية, جهميه وممكن ناس ثانيه يعني يكون في التوجهات العصريه نقول على مذهب مذهب جهميه اشمعنا مع ان الجهميه فرقه مستقله تنسب للجهم صفوان لان اللي اسس الاتجاه العقلي في الامه الاسلاميه ونسب اليه واصبح علما عليه كان الجامص افوان والجامص افوان اللي هو ماثله 128 حامل لواد التعطيل كان من اهل خراسان ويكنى بابي محرس وكان من الجبرية الخالصة اللي يقول الإنسان مجبور ملوش لا إرادة ولا اختيار ولا شيء ما هذا القبيل معينه طبعا كذاب في هذا الكلام وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل الصفات وإن كان القول بخلق القرآن اشتهر على يد مين المعتزلة شعرية تيه اللي اظن معنى كده ان اللي حاضر من دول بسرعه كده لي واللي حاضرين لاول مره في الدورات العلميه في طلبين كتير طيب كان مولى لبني راس تحت قبائل الازد كتبت فيه مؤلفات ورسائل جامعيه والجهنم طبعا معروف انه كان كثير الجدل والخصومه متحرك احيانا واحد يبقى لسانو كويس وكلامه كويس وهو لسه على عينك قديبا بسبب في فتنه الكثيرين وهو في الغالب بتبقى فرقه تظهر عن هذا الرجل وعن غيره امام احمد بن حنبل يقول وكذلك الجهم وشيعته دعوا الناس الى المتشابه من القران والحديث الامام احمد لما يقول المتشابه من القران والحديث هل في القران والحديث متشابه ها يعني لما اقول الايه دي متشابه ماذا يقصد امام احمد بذلك يا شباب متشابه كده نقول الايه كلها متشابه ولا اذا قالوا متشابه فانما يقصدون انها محكمه في معناها متشابهه في في كينيتها وليس المتشابه يقولك الايه دي من متشابه لا يقصد ان معناها غير مفهوم وانما يقصد انها من المتشابه باعتبار الكيفيه كيفيه الغيبيه التي عليها الصفه يعني كيفيه استواء على المتشابه انما الرحمن على العرش استوى المعنى معلوم ولا مجهول رد محكم ولا متشابه فالامام احمد لما يقول دعوا الناس الى المتشابه من القران والحديث اي في قضايا الصفات في المتشابهات باعتبار الكيف لا باعتبار المعنى فضلوا واضلوا بكلامهم بشرا كثيرا فكان مما بلغنا من امر الجهم عدو الله سماه عدوا لله عز وجل انه كان من اهل خراسان من اهل ترمذ وكان صاحب قصومات وكلام الشيخ الليثي التيميه لما اتكلم عن الجهميه والجهم صواب قال ان الجهم استمد هذا الفكر الباطل المبني على تعطيل أوصاف الله بسبب رؤيته الخاصة وتقديم عقله على النقل كما سنرى بعد قليل قال إنه أخذ هذا الفكر الباطل من طريقين طريق يهودي وطريق وثني تربى الجهم من سطوان طريق اليهود يهود أن الجهم سطوان شكرا بخير تربى على يد استاذه شخص برضه شبهه وكده على نفس طريقته اسم الجع... الجعد ان الجعد من درهم والجعد من درهم كان من المنكرين لاوصاف الله بحجه نفي التشبيه يقول لك لا انا ما اثبتش صفه لله لان لو اثبتت له صفه يبقى شبهه يبقى ده تشبيه فعطل الصفات وانكرها ولم يثبت ما اثبته الله لنفسه بحجه ان اثبات الصفات يعتبر ايه ها التشبيه والتمثيل فانكر اخذ ارائه في التجسيم والتشبيه ثم التعظيم عن رجل يقال له ابان مسمعان وابان مسمعان كان تلميذا لطالوت ابن اخت لبيد بن اعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي عصى سنه مشتن ومشره اذا مقالات اليهود في تعطيل كلام الله عز وجل ولاحظوا معايا قلنا برده ان اليهود غرضهم العبث بادله في الكتاب والسنه لان هم لما حاولوا محاولات كثيره يعني 128 دي كان انتهت المحنه بعد مقتل الحسين واتفاق الامه على بني اميه معاو قد نبي سفيان ثم من جاء من ذريته من بعده لاحظوا معي نقطه يا اخواني فعبد الله بن سبا اليهودي سعى بكل ما استطاع لكي يحدث فتنه في الامه الاسلاميه ونجح في تقليب الناس على عثمان بن عفان وقتله ونجح ايضا في اثاره الفتنه في واقعتي الجمل وصفين ومقتل علي بن ابي طالب ولما تنازل الحسن برضو حدثت الفتنه واهل العراق اللي هو كان منهم اغلب السبائيه قتلوا الحسين وكانوا سبب في قتل الحسين لانهم لما دعوه انتوا عارفين القصه طبعا تخاذلوا عنه وتركوه حتى قتله كل هذا لم يؤثر في الامه الاسلاميه بل رد الله عز وجل كيده واستمعت الامه وصارت اقوى وبدا العلم يظهر وحضاره الامه بدات تكتمل وتتثاقل فكان برضه الامور من قبل اليهود زي ايبان بن سمعان وطالوت ابن اخت لابن الناعص السحري اليهودي لسحنا بن عبد السلام الاتجاه اليهودي في بث الوقيعه في التطاول على كتاب والسنه ونشر المذاهب الهدامه وبس الاسرائيليات في كتب التفسير ايضا من خلال كثره ال الاحاديث المغذوبه وغير ذلك ده كان وراء اليهود فده نبت من غرس اليهود اللي هو اللي جاء من صطوان من قاعده مدره والقعد من مدره انتوا عارفين ان قتلوا مين خالد بن عبد الله القصري لما قال خطب الناس في عيد الاضحى وقال ضحوا وتقبل الله ضحاياكم فاني مضحي بالجعد بدرهم فانه يزعم ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل وذبحه فضحى به بل خالد بن عبد الله القصري اللي قتل الجعد بدرهم كان من حنق المجوس على الامه الاسلاميه تجلى في أبهى ما يمكن في السنوات الماضية عندما أصروا في أن يعجموا الرئيس اللي هو صدام حسين في يوم عد رأسها علشان اللي عمروا في نفس المكان خالد بن عبدالله القصر لما ضحى بالجعد من درهم هم يضحوا بصدام وده اللي حصل فعلا كان إصرارهم عجيب في أن يكون بعد صلاة العيد يوم عد رأسها حقد المجوس دفين والحقد المجوسي نابع عن الحقد اليهودي وده كلام شخص سامي منما اصل مقاله التعطيل للصفات انما هو مقتوذ عن تلاميذ اليهود والمشركين وضلل الصابئين فان اول من حفظ عنهم هذه لانه قال هذه المقاله في الاسلام اللي هي مقاله التعطيل أن أعني أن الله عز وجل ليس على العرش حقيقة وإن معنا استوى استولى وإن ربنا في كل مكان إلى غير ذلك الجعد بن درهم وأخذ عنه الجهب صفواء وأظهرها فنسبت مقالة الجهمية إليه وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن إبن بن سمعان وخذها إبن عن طالوت ابن أختي لبيد بن الأعصم وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم الساحر اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشتن ومشاطر دي الطريق الأول الطريق الثاني اللي أسس فيه المذهب العقل بصورة واضحة وتطابق فكر الجهم من صفوان مع ما يعتنقه الأشعرية والما تريدية حتى الآن في زعمهم أن الله عز وجل في كل مكان وليس على العرش خلي بالكم يا أخواني السر فيها أن الجهم من صفوان اخذ ما قالت التعطيل عن الصابئين والمشركين ان كان في قوم من هؤلاء اسمهم السمنيه ناظرهم الجان صفوان والجان صفوان لما نظروا انتم تعلمون القصه والقضيه بتفصيلها فرقه كانت تعبد الاصنام من قريه في الهند اسمها سومن كانوا يقولون بتناسخ الارواح وتنكر الوحي والدين واحنا ان شاء الله هناخد لما نتكلم عن المله المخالفين الديانات الوثنيه والديانات القديمه الهنديه زي ما نتكلم على البوذيه والكونفوشيوسيه والبوذيه وغير ذلك والطاويه يعني ما هو احنا برده كطلاب دارسين العلم لازم نعرف مثلا الصين بيعبدوا ايه ايه الالهه اللي بيعبدوها في الصين ايه اللي بيعبدوه في الهند ايه اللي بيعبدوه في اليابان ايه اللي بيعبدوه في في ايران من المجوس بحيث انت لما تعرف هذه الافكار فلما واحد يجيب لك فكر غريب زي اصحاب التنميه البشريه اللي احنا افرضنا لهم مبحث خاص الجماعه اللي هم بيتكلموا في التنميه البشريه والبرمغه اللغويه واللغويه العصبيه راحوا جابوا افكار الديانات الوثنيه اللي موجوده هناك وصفوها في صوره اسلاميه واصبحت حتى القنوات الاسلاميه بتصدرها للناس وهم مش عارفين يعني احد القنوات شوكت فيه اللي اسمه الإبراهيم الفيه قاعد بي... في الرحمة باين قاعد بيشرح في التلمية البشرية كأنه شيخ الإسلامي تيمين وهذا هو أنا مسميه في المحاضرات في المبحث الخاص به الجهن من الصفوان وفيه واحد زيه في الكويت اسم صلاح الراشد ده الجاعد من درهم وهم الاثنين بالفعل لما تدرس المدرسة دي بتاع الطافيل حتلاقي الدول اللي هم عاملوه الجهن من صفوان وجاعد من درهم في تقديم المذهب العقلي بيتكرر دلوقتي في صوره صلاح الراشد وابراهيم الفيل فلما يجي البحث ان شاء الله بعد كتاب الحمد لله خصوصا وان شاء الله لعله يكون قريبا يبقى بين ايديكم جرت بينهم وبين الجانب صفوان مناظره عقلي خلي بالكم اخوانا عشان نشوف اساس مدرسه التعطيل المستمره حتى الان فالجانب صفوان لما نازرون انتوا عارفين طبعا الكلام ده تقدم في ادله اصول العقله قالوا هذا ربك الذي تعبدونه قالوا نعمل أول بنا كبنا منظرة إن غلبناك دخلت في دين وإن غلبتنا دخلنا في دين قالوا من الموافق راجل بها ما شاء الله يعني متحظل متكلم عنده لا باقى زي ما بلتصور يعني فمصور نفسه داعي يعني قالوا ماذا فسألوا السؤال المعروف هذا ربك الذي تعبده هل يرى قال لهم لا هل يسمع؟ ألو لا هل يحس أو يمس؟ ألو لا قالوا فما يدري كانه إله فمكث أربعين يوما شاكا في ربه لا يصل ألم معرف الأول هو فيه؟ أبأ أصل وإحنا قلنا الإجابة عن هذه الأسئلة ليست معضلة ولا مشكلة فالله عز وجل لا يرى في الدنيا ابتلاءا ويرى في الأخرة جزاءا وجود يوميه الناظرة إلى ربها ناظرة بعد 40 يوم جاءت على خاطره فكره شيطانيه او فكره عقليه وقال لهم الروح التي فينا هل ترى قالوا لا تسمع لا تحس او تمس قالوا لا وهي موجوده قال كذلك الله هو في العالم زي الروح في الجسد هو في كل مكان في الهواء في الماء في الشجر في كل حاجه فظارت مقوله ان ربنا فين في كل مكان الاجابه دي عقليه ولا نقليه نقليه اجاب بعقله دون ان يرجع لكتاب ربه ثم بعد ذلك بدا ينظر في القران فما وافقه من معان اخذها وما خالفه ردها فاصبح القول بان ربنا في كل مكان هو اساس التعاطي فقرا قول الله تبارك وتعالى وهو معكم اينما كنتم فاخذها حجه له وقرا قوله تعالى الرحمن على عرش ايه استوى فهذه عكس اعتقادي قال لا بما تنفعش لو وجدت السبيله الى ان احد حكم المصحف لفعلت اذا لم يدخل في القران لكي يتبع ما فيه بكل ما فيه من اخبار يصدقها او اوامر ينفذها لا هو دخل في القران والسنه لكي ياخذ منها ما يوافقه ويعطل او يرد ما يخالفه انتوا فهمتوا قنا النقطه ديت اذا مذهب الجهميه مبني على ايه إن هو يرى بعقله أولا ويقرر الحقائق بعقله ثم بعد ذلك ينظر في كتاب ربه فإن رأى شيئا يظن أنه يوافقه تمسك به وإن رأى شيئا يخالفه قال لا ما ينفعش يعني كان الجاه مصارية فالرحمن العرص استوى قال لا لأنه مسح خالص لو وجدت السبيل إلى أن حكام المصعدة بعدها فهذا معطل وتعطل صريح ولذلك كفروا يعني الجهمية الجهم على ود الخصوص لماذا كفروا كفروا لأنه تطاول على كتاب الله فقال عن القول يا الرحمن العرسي السواء لو وجدتوا السبيل لأن أحكى عن نصحفه لا فعل لكن لو فرد اسمع لو فرد إن في حديث يوافق رأيه على ظنه يبقى يستدلم الحديث ويعتبر صحيح مش عشان ان هو حكم عليه المحدثون بانه صحيح ولكن اخذ بالحديث لانه وافق ايه عقله وهواه من هنا ظهرت عملية الطعن في احاديث السنة وان هي احاديث احاد عند المعطلة فجميع المعطلة يتفقون على ان اللي ورد في البخاري المسلم احاديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد في المبدأ عشان ايه عشان يخضرك يخضرك يعني ايه يعني اعمل حسابك ان الحديث ده احاديث احاد ها وبعدين يعني فان لقوا فيها حديث صحيح يحتدون به ويرفعونه الى درجه المتواتر مش علشان هو متواتر لا عشان يوافق ايه المذهب العقلي بتاعهم وان وجدوا حديثا ولو ورد بروايات لا حصر لها بيقولوا عليه ايه ها احا ما ناخدش بيها خالص اذا المساله في الحكم على النصوص ليست في التسليم لها كمسلم كما كان الصحابه يفعلون ولكن هو تعامل مع النصوص لياخذ منها ما يوافق هواه دي اسم مذهب الجهميه بقى بناخد هنا خلاصه مجردها كده ان مذهب الجهميه بيتمسك بان واحد بيستورد فكر غربي او شرقي او ينشئ فكر عقلي من عنده دون مستند من كتاب ربي او سنه نبي فكر بعيد خالص استوردوا من الهند استوردوا من كندا استوردوا من اي مكان زي التنميه البشريه كده جايبين فكر مالوش علاقه بالاسلام خالص كفار اللي وضعوه فاخذوا هذا الفكر ثم جابوه في كتاب الله يبحثون عما يقويهم وان وجدوا شيئا يخالفه ردوه يبقى ده مذهب مين ردوا انت فاهمين يعني ايه مذهب جهميه ده مذهب الجهميه فقالوا ان ربنا في كل مكان طب طالما ربنا في كل مكان وهو موجود في كل الوجود طب امال نعمل ايه في الايه اللي فيها الرحمن على العرش استوى الايه اللي بتقول وجاء ربك والملك صفا صف الارض المحشر يعني يوم القيامه الا الحديث اللي فيها ينزل ربنا حين يبقى ثلث الى الاخر قالوا لا لا لا لا ديت ان كانت في السنه تبقى احاد وان كانت في القران يبقى لابد من حملها على غير ظاهرها تاويلا فطلع مخترع جديد ما كانش موجود قبل كده اسمه التاويل والمجاز في القران تصرف الكلام عن ظاهره الذي اراده رب العزه والجلال تحت مسمى التاويل فبداوا يطعنون في كتاب الله وفي سنه رسوله تحت مسمى التاويل وللاسف ان اغلب اللي في العالم الاسلامي على مذهب التعطيل هذا ابو معاذ البلخي قال كان جهم على معبر ترمذ بلد في نواحي ايران وكان رجلا كوفي الاصل فصيح اللسان لم يكن له علم ولا مجالس اهل العلم وكان قد تناقل كلام المتكلمين وكلام السمليه فقالوا له صف لنا ربك الذي تعبده فدخل البيت لا يقر كذا وكذا ثم خرج عليهم بعد ايام فقال هو هذا الهواء مع كل شيء وفي كل شيء ولا يخلو منه شيء وهذا هو مذهب مين الجهميه اللي قالوا ان ربنا في كل مكان وهذا يسمى بحلوليه الجهميه اذا بهذا الفكر العقلي الخبيث الجهم صفوان قدم عقله على كتاب ربه وظهر عمليه تقديم العقل على الايه على النقل عرفت فكره تقديم العقل على النقل لكن مذهب السلف تقديم النقل على الايه انا باخد كل اللي ورثه القران إن كان فيه خبر عن الله أصدقه إبادة توحيد الربيع لأسماء صفاء وإن كان فيه أمر عن الله أنفزه أدى توحيد العباب مفيش حدث مع آية أعترج عليها أو آية ما صدقهاش وقال الكلام ده من يدخلش دماغ حال إزاي أن ربنا يكون على العرش لو كان على العرش يكون كذا وكذا لا هو ما عاش العرش ويروح صاحب المذهب العقلي صاحب المذهب العقلي اللي بياخد من القران ما يحلو له ويترك ما يحلو له خلي بالك ربما ما فيش عنده مبدا بقى في التمسك بالقران والسنه لان ممكن يضحي بايه يبقى الحديث صريح صحصح معايا الاثنين يبقى الحديث صريح والنص صريح في تحريم شيء معين هو يقول لي عكس كده خالص ليه لانه عنده في الاصل جراه على أن يرد كلام الله وكلام رسوله حيرد كلام الله تحت مسامة تاويل والمجال وكلام الرسول حيرده تحت أنه يخبر أحاق لا يتعارض أو يتعارض مع المصالح العليا عرفنا الجهمية قول الجهمية أبو الحسن الأشعري بقى بيقول طبعا أبو الحسن الأشعري للأشعرية زي ما هنشوف دي بقى دي والقول الجهمية الذي تفرد به جهل القول بان الجنه والنار تبيدان وتفنيان خلي بالك هما قالوا ايه الجامع صفوان كان بيقول شو مذهب الجهميه 아راء الجهميه يقول لك ايه الجنه والنار وربنا حي س... سيظل يعذب في العباد كده ابد الابدين والناس عايشين في نعيم لازم يجي وقت الكلام ده ايه يفنى ففطع برايه العقلي مصادما قول الله عز وجل في الدليل النقلي خالدين فيها ايه ابدا شوف التجهل لا ده تجهل تجهل يعني ايه نفس منهج من الجامصوان في الجراه على كتاب الله وعلى سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان الايمان هو المعرفه بالله فقط فجعل الايمان علم القلب الايمان عنده يدل بالمطابقه على علم القلب في حين عند اهل السنه يدل الايمان المطلق يدل بالمطابقه على ايه علم القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح فاذا كان الايمان على قول الجامص افوان علم القلب فقط يبقى فرعون مؤمن صح وابليس مؤمن وابو جهل مؤمن وابو طالب على كلام الجامص افوان يبقى مؤمن مش كده برده ليل ان ابو طالب قال ولقد علمت ما ان دين محمد من خير اديان البليهين شوف في مذهب الجام صفه قال الكفر هو الجهل بس وقال لا فعل لاحد في الحقيقه الا الله وحده وان كل البشر ما لهمش افعال على الحقيقه لا احنا هنا افعال حقيقه والله هو افعال الحقيقه بس افعلنا مخير فيها الانسان بين طريقين والله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء قالوا بالنسبه الافعال الى الناس بيقول زي المجاز بس زي ما تقول تحركت الشجره ودارت السفينه وزالت الشمس وانما فعل ذلك بالشجره والسفينه والشمس او فعل ذلك بهم الله عز وجل وجهم طبعا كان ايه خلي بالك السمه اللي كانت بتميزه انه كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر الجامي صفوان اه يامر بالمعروف وينهى عن الايه عن المنكر يعني واحد بيامر بالمعروف وينهى عن المنكر انت تعمل تحسابك الشخص ده هو ما ليش وزن عندي قال لما شوف ايه عقدته الاول منهب ايه نظام ايه في اتباع القرآن والسنة ايصدق الخبر وينفذ الامر ولا بهذا الشر وكان جهم يقف على الجذامة ويشهد ما فيهم من البلاية ويقول ارحم الراحمين يفعل مثل هذا ويتحك واض هو ايه ان مفيش لا رحمه ولا في حكمه ولا في اي حاجه ده الامور ماشيه على الجبر خد بالك ازاي يعني يقولك لو كان في حكمه ورحمه ثم يرحم المجذوم ده طبعا ربنا سبحانه وتعالى جعل المرض ابتلاء للعباد وتكفيره للسيئات ورفع للدرجات لكن ان لهذا الجهمي ان يفهم هذه الكلمات انتشرت الجهميه في اواخر الحكم الاموي وطبعا مؤسسه مين الجهم الصفواني السمرقندي مات مقتولا قتله سالم بن الاحواز في اخر ايام الدوله الامويه وتفرعت عن الجهميه فرق عديده يعني ما كانش لها ذكر يعني كتير لكن ابرز هذه الفرق اللي ظهرت من الجهميه فكر المعتزله اظن كده عرفنا الجهميه كويس عرفتوا انا قصدي ايه في الاصل ان لما نقول دهوت فكره فكر جهمي والشخص مثلا يقول لك الراجل ده فيه خصه من الجهل او فكره فكره ايه جهله عرفنا ايه المقصود بالجهلي يعني ياتي بكلام من عند نفسه او باشياء استوردها من غيره اي يدها بعقله صار خلفها ثم بعد ذلك ينظر في القران والسنه فياخذ من القران اللي يوافق عقله وهواه ويرد من القران ما خالف هواه اللي زي كده نقول عليه ايه جهلي فجت لنا مصيبه ابتليت بها الامه الاسلاميه تسمى بفرقه المعتزله وهي جهميه معطلة احنا بنقول الجهميه معطلة ليه ها اسمع لماذا قيل على الجهميه ان هم ايه معطلة كلمه التعطيل اي ينكرون ويردون كلام الله وكلام رسوله لانه يخالف عقولهم واهواءهم واضح يا اخوانا يقولك لا الايه ديت انا لا اصدق ان ربنا على عرشه ولا اؤمن بان الله على العرش وكان الجامص صريح فانا اقول عطل النص هو المفروض احنا نقول عليه انكر النص نقول على المعطل ايه ها كفروا بالنص انكروا النص بس احنا بنقول معطل ليه لان احنا لو قلنا هؤلاء كفروا بالنص يبقى خرجناهم من المله وغير كده كمان ان في مبرر اخر وهو حسن النيه في من سلك هذا المسلك لان هو اللي سلك هذا المسلك يظن انه يفعل الصواب يعني المعتزله لماذا لم يكفر المعتزله كانوا بعضهم كفروه ولم يكفروا من الجميع إلا من نفى نصا فريحا في القرآن وقال لا ده يتمسح من القرآن ده كفروه يعني اللي يقول مثلا ليس كمثل شيء وهو العزيز والحكيم بدل قولي وهو السميع العليم وهو السميع البصير ربنا أقول ليس كمثل شيء وهو السميع البصير فقال نمسح السميع البصير ونتبه العزيز والحكيم ده كفر مفيش فاكلة ما نقولش تعطيه إنما لو قالي الكلام ده هو تحت مسمى التأويق أهل الرحمن على عرش استوى است فده ما نسميهش كافر بيسميه ايه معطل عشان توفر حسن النيه عنده انه هو فعلا راجل طيب انت لما تيجي مثلا لشيخ من المشايخ يكون زي الشيخ السدر متعصب للمذهب الاشعري وبيقول استوى استولا وقهر ويحتج بكلام الاخطر الناصراني قد استوى بشر العراق من غير سيف او دم مهراق اقوى من احتجاجي بالقران والسنه مش بقى حديث ضعيف ولا حد لا شعر الواحد مسراني يقولك اهو ده دليل على ان استوى الثقل اللي زي ده راجل سني سني اه لحيه وعمه والسواك والصلاه في ميعادها وصلي الفجر وحافظ على الصلوات ومنفذ الاحكام وهو في العقيده بيجوري صفر اشعر صفر اللي زي ده تيجي تقول عليه كافر لا هو الرجل كان حاسن النية كان عايز ينضى في الأزهر بمعنى أن البدع والخرافات اللي كانت موجودة في الأزهر أنه نحن عايزين نبيل على البدع دي فأنشأ الجامعية الشرعية عشان يطلع واحد على عقيدة البيجورية وإن كان طبعا هو يظن إن كان عقيدة أهل السنة الجماعة المهم نرجع الوضع نتالي المعتزة بالفرقة التانية من فرق المعطلة ظهرت بعد مين بعد الجامعين وزارت في القرن الثاني بزعامه واصل بن عطاء وعمر بن عبيد واصل بن عطاء كان في حلقه الحسن البصري وجاء رجلا يسال عن ايه حكم مرتكب الكبيره فالحسن البصري قبل ما يتكلم جه واصل بن عطاء تكلم بلا ادب ولا حياء وقال انا بقول هو في منزله بين المنزلتين يعني هو خرج من الايمان وما دخلش بالكفر فهو في منزله بين الكفر والايه والايمان ومحدش قال الكلام ده هو جه كده ضرب في دماغه طالب متحزق برده وكان بيتكلم كتير وشايف نفسه في وسط الطلبه فوقف وسطهم وقال ايه انا اقول ان مرتكب الكبيره فين في منزله بين المنزلتين خرج من الايمان وما دخلش بالكفر امال هو بيعمل ايه فزياد هو راي عقلي فطبعا انكر عليه كل الطلبه والحسن البصري بعد ذلك وقف في جنب مجموعه من الجهميه برضه اتباع الجهميه لموا عليه واصبح الطلبه عند الحسن البصري يقولوا عليهم ايه معتزله او الحسن البصري كان يقول اعتزل لما واصل اعتزل لما واصل فقالوا دول ايه اسمهم المعتزله وبعد يعني هم ما اطلقوش على نفسهم المعتزله لكن اطلق عليهم المعتزله تلاميذ الحسن البصري هم اللي اطلقوا عليه ايه عليهم معتزله فسموا بالمعتزله وبدا يتضمنوا هذه الفقه الفكره فاسسوا اصول عقليا ليش انت بقى المذهب الجهميه تقديم الاراء العقليه على النصوص القرانيه والنبويه بحيث يفهم القران من خلال ما يراه بعقله هو فياخذ نصا ويرد اخر طيب المعتزله اللي علم الواصل من عطاء انه الف اصلا من الاصول وابتدع اصلا من الاصول في حكم مرتكب الكبيره سماه المنذله بين الايه بين المنزلتين هل المنزله بين المنزلتين مبنيه على اصل عقلي ولا اصل نقلي رد يا اخواننا عقلي هو اللي قال اللي في اختار الكلام ده دماغه بعد ذلك بدا ينظر في القران فلاقي الامور بتخالف كلامه ان الرسول عليه الصلاه والسلام حكم على من ارتكب الكبيره انه مسلم ولم يخرجه من الاسلام قال وان زنى وان صرف فكرين الحديث وغيره فهنا نفس المنهج سمي منهج المعتزله بمنهج مين الجهميه نقول هؤلاء جهميه لا سيما انهم تبنوا اراء الجهم صفوان في ما يسمى بالاصول الخمسه التي ابتدعوها ايه هي الاصول الخمسه عند المعتزله ها توحيد العدل المنزله بين المنزلتين نفاد الوعيد الامر المعروف والنهي عنه فالتوحيد عندهم ماذا يعني طور في كلام الجامع الصفوي قالوا التوحيد ان تنفي الصفات عن الله لنسبه الصفات تشبيه واحنا عندنا لا التوحيد هو افراغ الله بصفاته باسماءه انما هم يفردون الله بلا شيء زي ما بقول لكم مثلا بكده قلت ايه واحد بيقول ابني ما حد زيه مفيش نظير له لا يشبه احد فتقول له في لازم يذكر صفه ان ما ذكرش صفه ما يبقاش مدح انما قال له ما حدش ابن ما حد زيه فيه لا شيء ولا له اي صفه بدا عبس مش مدح ده, ده مذهب المعتزله انما زمال السنه اقول ما حدش زيه في علمه في ذكاه في علومه تخ بالك ازاي في اخلاقي فانا افرضت عن باقي الطلاب بصفه ولم اميزه ثم اقول ما لوش ولا صفه فمذهب المعتزله عكسوا فيه الادله وقالوا التوحيد انك انت تثبت الاسماء وتنفي الصفات وربنا سبحانه وتعالى ما لهوش ولا وصف فصدقوا نفي الصفات وكانوا صراحه في التعطيل يعني ربنا بيتكلم ولا ما بيتكلمش استوى العرش ما استوىش على العرش ورايح نفس ينزل إلى السماء ما بينزلش يأتي لفصل القضاء لا يأتي لفصل القضاء له وجه ما لهش وجه له يد ما لهش يد له قدم ما لهش قدم كل الكلام ده تشبيه لو أثبت إذن هؤلاء سموا معطلة لأنهم ردوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تحت مسمى إن بينفي التشبيه عن الله وعنه وحسن الله ده الأصل له الأصل التالي قالوا العدل وقالوا فيه بخلق فعل العباد ان ربنا بخلق اشفع العباد الاص التاتي المنزله بين المنزلتين وسطروا تحت ان مرتكب الكبيره له مؤمن وله كافر واقف في النص وان فاز الوعيد قالوا ان مرتكب الكبيره في الاخره مخلف في جهنم ولا يخرج منها فنفى كل حديث الشفاعه هذا تعطيل لكلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم طيب الاصل الخامس قالوا لابد من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فما المعروف الاصول الخمسه وما المنكر كل ما سواه فجعلوا القران والسنه منكرا لانها تخالف اصول لفرقه المعتزله الجهميه يطلق على المعتزله ايه لماذا لانهم عطلوا النصوص وقدموا العقل على النقل عرفنا الاصول الخمسه وتفصيل الاصول الخمسه اصول عقليه محض عقلو فيها كثيرا من النصوص ولذلك يسمون بالمعطلة الجهميه ودي دخلناها تحت فرقه التعطيل يبقى فرقه التعطيل بتبدا بايه ها بالجهميه ثم ها ثم الكلبيه كلبيه فرقه كلاميه ظهرت بعد المعتزله وقبل الاشاعره ولذلك الكلابيه تبنى مبادئها بعد المعتزله مشايخ الاشاعره يعني الكلابيه حلقه وصل بين المعتزله وبين مين بين الاشاعره مين هم الكلابيه كلابيه تنسب الى ابي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان البصري مات سنه 240 عصر الامام احمد محمد والامام احمد بن حنبل مات سنة 242 الفرق بينهم سنتين خلي بالك وكان ابن كلاب راس المتكلمين بالبصره في زمانه كان بالعراق عراقي والله العرب دقي منها كل البله ربنا يعافينا يا رب والكل برضه جه منها ناس اولى كويسين عشان ما حدش يزعل يا ابن حنبل وغيره والكلابيه ما يتميزون به ان هم فرقوا بين الوصف والصفه دي حكيت بقى الفرق بين الوصف والصفه لان كتير من طلاب العلم مش قادرين يستوعبوا المذهبي كلها في التفريق بين الوصف والصفه احنا ما عملناش فرق الصفه هي الوصف الوصف هو ايه الصفه لكن هم ميزوا بين الوصف ولا ايه والصفه ايه الفرق بقى بين الوصف والصفه عندي كلابيه بعد صلاه العشاء لان خلاص الوقت انتهت في الفتره الاولى احنا بنثبت ما اثبته الله لنفسه فالله عز وجل له الاسماء الحسنى وله الايه الصفات العليا وهو موصوف غير مجهول زي ما العلامه المنده موصوف غير مجهول له وصف وايضا الصحابي لان النبي عليه الصلاه والسلام عن سوره الاخلاص قال يا رسول الله وجدت فيها ايه صفه الله وجدت فيها صفة طبعا أنا أحب أن أقرأ به وربنا سبحانه وتعالى قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون فنزه نفسه عن وصف العباد له إلا ما وصف المرسلون فقال وسلام عليهم أي في وصفهم من رب العالمين فعندنا وصف وعندنا صفة وما فيش فرق بين الاسم و... بين الوصف والصفة كلاهما دلت على أو دل على وصف اتصف به الحق سبحانه وتعالى وصفة معنى كلمة صفة معنى قائم بالله طبرة وتعالى أفهم منه إن الحق سبحانه وتعالى له نعت أو وصف يليق به بمعنى أنا لما أقول مثلا الله عز وجل غني صح صحر معي الله عز وجل ايه من أسماء الغني قال وهو الغني الحميد الغني الغني مغصوب بوصف ايه ايه ها الغنى يبقى الغني موصوف بصفه الايه الغنى فالغنى وصف الغني الغني اسم دل على ذات الله المتصف بصفه الغنى فالصفه دائما ملازمه للموصوف مش ان الغني في ناحيه والايه والغنى في ناحيه ثانيه زي ما اقول واحد مثلا اسمه سعيد قاعد بيضحك وموصوف هو اسمه ايه سعيد. سعيد ماشي فين؟ ماشي في الشارع. تم والسعادة اللي موجودة في سعيد. ماشي في الشارع الثاني؟ ولا قائمة في سعيد؟ موصوب بها سعيد. مش كده برضه؟ يبقى سعيد اسم ووصف. اسمه ايه؟ ووصف. انتم معاولين انتم معاولين؟ سعيد اسم ووصف. بس الوصف ده هو ملازم للذات. ملازم للايه؟ للذات. طيب احنا فهمنا النقطه ديت فاحنا بيقولوا الصفه اصلا الصفه قائمه بالموصوف لا تنفك عنها ما نقدرش بالنسبه لان اللاعب بيضحك ده نتخيل سعيد هو بيضحك ومن ما فيش فيه صفه السعاد ده مبسوط اهو يا عم فانا لما شفت الصفه فيه عرفت ان فيه صفه الايه السعاد عظيم لغايه كده فهمنا معنى الصفه انا بس عايز افرق لك بين الاسم والايه والصفه نيجي بقى نفرق بين حكايه الصفه والموصوف احنا عمنا في الصفات الحق سبحانه وتعالى صفة ذاتية وصفة فعلي فاكريني الدرس أصول العقيدة الفرق من الصفة الذاتية والصفة الفعلي ازي اي اي اي اي انا ما اقول لك ربنا سبحانه وتعالى موصوف بالحياة فادي الصفة الذاتية ما اقدرش تخيل الاله وهو ميت فلازم تكون من صفاته صفة الايه في الحياه فنقول الحياه صفه ذات لله لا تتعلق تتعلق بمشيئته يعني لا تتعلق بمشيئته يعني مش نقول مثلا هل يشاء الحق سبحانه وتعالى ان يبقى ميت يقول لك لا الحياه اصلا صفه ذاتيه لله ذاتيه يعني لا تنفك عن الذات الالهيه الهي لازم يكون حي فالحياه ما يخضعش للمشيئه بس نقول لك هيشيلها او ما او ربنا سبحانه وتعالى يبقى ميت او يبقى عاجز زي القدره مثلا القدره نقول صفه زي صفه ايه ذاتي القدره صفه ذاتيه والحياه صفه ذاتيه والعزه صفه ذاتيه طب يا اخوانا طيب لكن الاحياء ذاتيه ولا فعليه لانها تتعلق بمشيئته فان شاء امات وان شاء ايه احيا يبقى الاحياء نقول عليه وصفه فعله والحياه وصفه ذاته القدره وصف ايه لان ما يباش الاله عاجز ابدا فنقول الحياه صفه ذاتيه والقدره صفه ذاتيه لله تبارك وتعالى لا تتعلق بمشيئته ولا يمكن تصور الاله بغيرها دي اسمها صفه ايه ذاتيه لكن التقدير ها قدر الله ومشى فع فالتقدير الوصف فعل يتعلق مشيئته ان شاء قدر او لم يقدر قدر الله وما شاء فع قدر الله مر المخلوقات قبل ان يخلق السموات والارض ب50000 سنه فنقول على التقدير ها صفه فعليه والقدره نقول على العلم والتعليم نقول على العزه والاعزاز فعلي الحياه والاحياء اتفهمت ده الفرق بين ايه الصفه الذاتيه والصفه الفعليه طيب لما اقول مثلا التقدير صفه ذاتيه ولا فعليه ها فعلي نور صفه فعليه تعلقت بمشيئه الله ازليه وابديه لانه في اي وقت انشان أن يقدر قدر مش كده برده لكن لما اقول لك قدر قدر هنا مش تقدير ده انا بقول لك قدر قدر ده فعل فالفعل بيبقى متعلق بخلق شيء معين او فعل شيء معين له بدايه وله ايه نهايه فربنا سبحانه وتعالى مثلا لما نقول صفه الكلام هل الكلام صفه ذاتيه ولا فعليه ذاتيه لكن التكليم ها فعلي فالتكليم لا صفه فعليه لكن كلم فعل, فعل فعل ليه لانه ارتبط بزمن والزمن له بدايه وله ايه واكلم الله موسى تكليما كلم وانتهوا خلاص ولا لسه بيتكلم كلموا خلاص مش كده واكلم الله من بدايه ما راح على جبل الطور لغايه ما نزل من جبل الطور انتهى الكلام يبقى الفعل له بدايه وله ايه لكن الصفه ما لهاش بدايه يبقى التكليم وصف فعله متعلق مشيئته والكلام وصف ذاته لا يتعلق مشيئته ليه لان ما اقدرش اتخيل اله من غير هذا الصف ما ينفعش اله اقرص او لا يتكلم ما يباش اله زي ما ربنا عاب على بني اسرائيل قالوا اتخذ قوم موسى من بعده العجل من, من من الحليه معدا جسد الايه لو لم يروا انه لا يكلمهم ولا يديم سبيل يبقى ايه ازاي وما كلمش فهمتوا يا اخوانا فاذا عندنا صفه ذاتيه وصفه ايه فعليه وعندنا فعل طيب واحد يقول لك ايه يعني معنى كده لو قلنا ان الصفه الفعليه لله لها بدايه ونهايه نقول له لا الصفه الفعليه ما لهاش بدايه ولا لها ايه يعني ربنا من اوصافه الكلام وانه يكلم من شاء من خلقه ودي ما حددتش فيها حد اهو لكن لما اقول لك كلم الله موسى لان موسى مخلوق فاصبح الكلام مع موسى له بدايه وله ايه نهايه وده مش معناه ان ربنا خلاص كلامه كده خلص ما عادش ممكن يكلم حد ثاني انت تقبلت ازاي هيكلم اهل الجنه ونسال الله ان يكلمنا ونكون من اهل الرؤيه كل الكلام ده فلما ضلوا في فهم هذه القضيه وما عرفوش خالص نفرقوا بين الصفه الذاتيه والصفه الفعليه اخترعوا اختراع قالوا نسمي الصفه الذاتيه صفه ونسمي الصفه الفعليه وصف فنثبت لله الصفه الذاتيه وننفي عن الله الصفه الفعليه ليه لأنه ما ظنوا أن الصفة الفعلية لها بداية ولها نهاية وحروف وأصوات حتتسمع وطالما في حروف وأصوات استمعت يبقى لا تكون الحروف الأصوات إلا من مخارب فيه اللسان وفم وطالما فيه اللسان وفم يبقى هذه الصفة حادثة ولا يمكن أن يتصف بها الله عز وجل فقاله نثبت له الصفة ونرفع عنه الوصف هذا الكلام بتاع الكلب في أنتو حاجة تتضحك يبقى ما المقصود بالصفه عند كلابيه ها لا الصفه صفه الذات وما المقصود بالوصف عند الكلابيه ها صفه فعليه فنفى الصفات الفعليه واثبت الصفات الذاتيه ها راي المذهب الاشاعري ما هو قريب منه هنقول لك دلوقتي ركز معايا ليه هقول لك ده راي المازبيه شايف ان هو دار في المازبيه لا شاف خد بالك ازاي فانت هتعرف بعد شويه الفروق بين دول ايه يعني ايه الفرق بين الكولابيه ما هو الاشاعري في بدايته خد مذهب ابن كلاب ومذهب ابن كلاب انتشر هو كان بيحاول ايه يقرب شويه يقول لك تم احنا نسبه الصفات الذاتيه اصل المعتزلي ما بيثبتوا لا صفه ولا ولا واسطه لا ما بيثبتوش اي حاجه لا صفه ذاتيه ولا صفه فعليه المعتزله نفي كله لا صفه ذاتيه ولا فعليه قالوا احنا بننفي الصفات وكانوا بيدعن بينوبينك في العداء لانه واضح انما جبنا كل بقى لا احنا بدل الفرق اهو نسبه الصفه الذاتيه وننفي الصفه الفعليه فبيه الاشاعري من بعدين وهلا احنا براءه من مذهب المعتزله احنا بنثبت الصفه الذاتيه والفعليه ابو الحسن الاشاعري خبرك ازاي واعلن ان هو على مذهب مين احمد بن محمد تكتبي الابان فجوم الجماعه اللي بعد الاشاعره وقالوا لا احنا مع الكولابيه فاثبتوا سبع صفات مع تطوير لمذهب الكولابيه فظهر المذهب الاشاعري ونسبوه لابن الحسن الاشاعره وابو الحسن الاشاعري بريء مني فهمتوا اللخطه دي انتوا مبرئين ليه ما تقولولي فهمتوا ولا ما فهمتوش مش صعب ولا حاجه بس اللي درس اصول العقيده عارف ان هو فاهم معانا وبيتابع تمام ولذلك الاخ حضر معانا في اغلب المحاضرات فقال ان ده قريب المزبل عاش هو قريب المزبل عاش فعلا فهم ظن ان هناك نوعين مختلفين من الصفات فحدوما قائم بالذات لازم لها زي صفات المعاني السبعه التي هي العلم والقدره والاراده والحياه والسمع والبصر والكلام للسبع الصفات دول ان ليس ما صفات ذاتي طب التالي الصفات افعال لا تقوم عندهم بالذات بل هي نسب اضافيه عدميه عدميه يعني ايه يعني بتنعدم في وقت وتيجي في وقت خلي بالك ازاي فطالما هي عدميه وربنا عز اللي ما تنسب اليه فلم يثبت ان الله كلم موسى لان لو كلم موسى هقول لك يلزم منه تكلم بحق صوت والكلام ده له بدايه وله نهايه يبقى معنى ذلك دي صفات حوادث وبدا ان هم يقولوا لا احنا لنفع ان لله صفات الافعال ونثبت صفات الذات فهم احسن حالا من مين من المعتزله يعني اثبت سبع صفات احسن من ما فيش خالص مش كده برده ده بالنسبه للكلابيه ولذلك خلي بالك من مذهبهم في القران مذهب الكلابيه في القران اشبه عبد الله بن سعيد بن كلاب ابن كلاب ان, إن القران القران عباره عن ايه معنى قائم بالنفس معنى قائم بالايه بالنفس لا يتعلق بالقدره والمشي احنا قلنا خلي بالكم فرق بين الكلام والتكليم الكلام عند اهل السنه صفه ايه ذات والتكليم صفه فعل فهم علشان ما فرقوش التفريق ده وفي نفس الوقت نفوا ان ربنا سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء في مساله اللي يتكلم كما يشاء او الصفات الفعليه او ان الله يخلق ما يشاء لا غير ذلك من صفات الافعال اللي قالوا هي دي اوصاف انما الصفه هي اللي نسبتها كلبيه فقالوا لا احنا نقول ان الكلام صفه ذاتيه لا تتعلق بالمشيئه نعم واحنا عارفين ان لا يتعلق بالمشيئه يبقى صفه فعل ولا صفه ذات ها صباحه طب اذا كان كده اذا كان لا يتعلق بالمشيئه امال الكلام ازاي وصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ما هو يلزم على اهل السنه اما ربنا هو كلم الله موسى تكليما وربنا كلم محمد صلى الله عليه وسلم وكلم جبريل وجبريل نقل الكلام الى محمد صلى الله عليه وسلم ان ربنا تكلم به فقالوا لا الحل ديت نشوف لها حل حلها ايه قالوا نقول ان ربنا اعطى جبريل معاني اوامر مجمله فقال لك ازاي؟ ايه حقاتك؟ وصلت لجبريل وجبريل هو اللي تلفظ بالحرف والصوت خلي بالك يبقى في هذه الحالة الحرف والصوت من كلام جبريل فقالوا نقول معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالمشيء كلمة لا يتعلق بالمشيء يعني عايزين يخلوه ايه؟ صفة ولا وصف؟ ردوا هاي يعني على كلامهم صفة ولا وصف صفة يعني وصف ذاتي مش وصف فعل لا يتعلق بما شيء وأنه لازم لذات الرب كلزوم الحياة والعلم والسمع والحروف والأصوات حكاية دل عليه مخلوقة يعني وهي أربعة معان فربنا سبحانه وتعالى ادى الجبريل صلاحية الأمر والنهي والخبر والاستخبار أو الاستفام يعني وقال له بقى اتصرف انت يعني انتوا عايزين تقولوا ان ربنا ما بيتكلمش بصوت يسمع قالوا ايه ما بيتكلمش بصوت يسمع امال ازاي قالوا بيشاور قالوا ايه ايه احاقات كلام نفسي جبريل يفهم كده من نفسه اخبالك ازاي احاقات توصل يعني ده انتوا انتوا دلوقتي عملتوا مصيبه المعتزله قالوا ما بيتكلمش لان لو كان بيتكلم هيبقى شبه الانسان الساوي اللي بيتكلم يعني انسان نسوي تفر من تشبيه الله بالانسان ايه الثاو وانتوا بدل ما عملتوا استعملوا زي المعتزله وقلتوا لا احنا نشبه ربنا او شبه الله بانسان ابكم تعالى الله عن قولهم يوحي اشارات وجبريل اللي هو اللي يفهم ويعبر بالقول فجبريل اكمل في التعبير عن الكلام باللسان والصوت عن رب العزه جل فنسبوا الكمال لجبريل وسلبوه عن الرب جبريل شفت بقى ووقعوا في تشبيه اشد فشبهوا الله بالاخرى ثم عطلوا النصوص حتى لا يقعوا في هذا التشبيه فجمعوا بين التعطيل والتمثيل ده فرقه مين الكلابين